Whoa! إِلاَّ قَوْمًا الَّذِينَ فَلَنْ يَعَبُكَ الْمَاهَلَةِ لَا طَبْلَهُمْ لِنَا سبحان الذي خلق الأدوال كل يالي ما تنبت الأرض ومن الأنفسين scorn livro ولا هم مِّن دُونِهِ مِن منا ومتاع إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أَن وما خلفكم لعلكم ترحمون وما ثُمَّ You are the ولا يستطيعون توصيه واحدة فإذا هم جميع لتينا محطرون فاليوم لا تطلب نسل شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم الله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 يا ربي مولا العالمين لاكاني Oh, uh. وقد لاحظ و Ooh. <sighs>